الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهلنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قد افنح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون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 فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون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 خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه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 من نخيل وأعناب لكم فيها لكم فيها منافع كثيرة ومنها تاكلون وشدرة تخرج من قرسينا تنبت بالدهن وصبغ للاكلين وإن لكم في لن آمن عبرة في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تاكلون وعليها وعلى الفلك تحملون الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 قال رب انصرني بما كذبون فاوحينا اليهم ان اسمع الفلك باعينها ووحينا فاذا جاء مون وفارت النور وضعت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك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 فأرسلنا فيهم رسولا منهم أنعبد الله أنعبد الله ما لكم من الله غيره أ تتقون وقال الملأ من قومه ما هذا إلا بشرا مثلكم يأكلون ما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن قعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا بيتم إِذَا مِتْتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَذُونَ إِنْ هي إِلَّا حَيَاتُنَا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 صري بما كذبون قال أما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرون آخرين ما تسبق من نجاها وما يستاخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة الرسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا, بعضا فجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وبلئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا انومن لبشرين مثلنا وقومهما لنا اذينون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 يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعون الله بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في ضمرتهم حتى حين أن يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون الله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 من خشية ربهم مشفقون والذين هوا بآيات ربهم يؤمنون والذين بربهم لا يشركون والذين يوتون ماء تر وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتُنَا نَهُمُ إلى رَبِّهِمْ رَادِعُونَ أُلَاءَكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ولا نكلف نفسنا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في ضرّة هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مطر فيهم بالعذاب بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إن لكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به سامرا تهدرون. افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يات اباءهم الاولين ام لم يارفوا رسولهم فهم له ام يقولون به جنه بل جاءه بالحق وأكثرهم للحق كانوا ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بلتيناه بذكرهم فهم عن ذكرهم وَرَبُّكَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَمَا خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بنا